جاني الغالي ودق عليا الباب ابتسمت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب يا ليل مش مجاني الغالي دق عليا الباب ابتسمت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب اتاري حبيبي بيقول يا حبيبي اتاري حبيبي بيقول يا حبيبي يا مطفي لهيبي انت نومتني Jävla skit, jävla skit, jag är inte en fan. Det är inte <monastery> några av oss som kan stå på det. Jävla skit, jävla skit, jag är inte en fan. Det är inte några av oss لا <تصفيق> إنساني أنت إلبا ويجان أباعي أغاني نساني كل حاجة علمي الحب بالثال دق البوقان يا ابو يونان ننسى كل حاجه على النحت الفدان دق يا ابو يونان كل حاجة على النحت الفدان عجائب عجائب رجعت يا كل حاجه وكل شيء ثابت عجيب عجائب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 We will be out by the end, and don't be there, we need the winning yes, no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 تواصل <تصفيق> <تصفيق> يا مليان الناس ننسى الناس ماشي ولا تسون ناس ده حبيبك وصالي <وصفيق> تاريخ حبي بيقول يا حبيبي تاريخ حبي بيقول يا حبيبي يا مصطفى الله يبي افتحتوا اثنين غياب تويت في غياب يا حبيبي ده راسك يا بتكسب اتاري حبيبي بيقول يا حبيبي اتاري حبيبي بيقول يا حبيبي يا